زينب صبري تشيب قدك ومن من وصال حادت زينب صبري تشيب قدك عظيمه من O Sahel, كميلة ثورة شذلت يبين الظرع علي هام طوف نريد نشوف علي هام طوف نريد نشوف اهل بيتي نبيعي Haram we boast, we sit and we yeah no. صبور هس لا يعشي هزميك فكير مختار لهيج كرار فكير مختار لهيج كرار عظيم يا امي وصال حادي الزينه يحسي أنا ما يموت وبيتين رفع والله نرى يسحوي بزود الجنة. سِيَ نَفْسَ بُرِيتْ بِغَدِ عظيم ما هو من وجه الصالحات سِيَ نَفْسَ يجرالي قلبك لا رجف لا خاف وعز أحبابي يقبالي هذا بلا نظر لا تيف وهذا الوصل بعياليك والعسكر عليك انتف صعوب ما ينوي صيف خاليك كبر صبري صعوب ا تشريا هول يرديك الشاعر <تصفيق> <مشاهدة تصفيق> القديم الدكتور علي العلي علي